بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من التهر لم يكن شيئا فتن أمشاج نذت ليه فجعلناه سميعاً بصيراً إن السبيل إِن ما شاكرا وإما كفورا إن أعتذر لك نار يشربون منك إن كان لزاجها كثورة عين يشربو بها. Jesus وجزاؤه بما صار جنته حرياء متكئا في لا شمس ولا نهريرا، وذالك نعديهم ظلال كبيرا ويسقون فيها كأسا كان بها دهازا One do you وحلوا أساور من فضة وسقاهم عبهم شرابا طهورا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آتِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَأَصِيلًا وَمِنَ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإباشئنا بذلنا أنثالهم تبدينا إنها يرد فمن شاء تقذ الى ربه